واذا سمعوا ما انزل إ ل ى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين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 يا ايها الذين آ م ن و ا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوى عدل منكم, اثنان ذوى عدل منكم او آ خ ر ا ن من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إ ذ ا جاءتهم ا ل س ا ع ة بغته قالوا يا, قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أ و ز ا ر ه م على ظهورهم أ ل ا ساء ما يزرون وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا ل ع ب و وله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 أ و سلما في السماء ف ت أ ت ي ه م ب ا ي ة ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين